ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعذب عباد ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا إلا في كتاب مبين